بسم الله الرحمن الرحيم. بناب إخوائي مهربان وبخشندين نعمتي كوروبشوك. لا أقسم بهذا البلد. سندخم مبستي بستي أوي سندخم بمشارة كما بستي مكة. وأن